بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أذراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة 120. ثَمُودُ ثمود فأهلكوا بالطاغية 121. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية 117. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فتر القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية 118. فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون وما قبله والمؤتفيات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم، فأخذهم أخذت الرّابية. إن لم أعطى المال أحملناكم في الجارية.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 وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يوم إذ تعرضون لا تخف منكم خافية فأما من أُتي كتابه بيمينه فيقولها أم قرأ كتابه إني ظننت أن ملاق حسابه